أَمِينَ وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إلَيْنَا وَأُنْزِلَ إلَيْكُمْ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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لأولى أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أنا أنزلوا ورسلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكران قوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئكهم من خاسين ويستعجلون قبل عذاب ولو لا أجل مسمى لجاؤهم العذاب ولا يأتين نوم بغتته وهم لا يشعون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 لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 وسخّر الشمس والقمر لا يقولون إن الله فإن لا يُفقّون الله يبسوق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَوُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 هَل لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجعل الله فَهُؤلَاءِكَ هُمُ الْمُطْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّيَفْعَلُ من, مِن ذَلِك مِن شَيْءٍ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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاقم وجاك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره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 ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم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 يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجربون مال بثو غير ساعة كذلك كانوا يفكون.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 هُدًا ورحمةً للمُحسنين الذين يُقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هُم يُوقِنُون أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُوا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعوما وصاحبوما في الدنيا معروفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَا بِيَلِيهُم مَا إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُمْ إِثْقَالَ حَبْتِ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 وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد